كره الكافرون والذي الذي أرسل رسوله بذ هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأمطار مساكا طيبة ومساكا طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.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 يسبن مريب للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر الله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 الله أكبر الله. سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله